بسم الله طيب لكي نتفق إن شاء الله تعالى فجائزة اليوم هي كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لشيخ البسام رحمه الله تبارك وتعالى وطبعا أنا أدري أن النساء شقائق رجال ولكني معذور لأن لا يمكنني اختبار النساء أو امتحان النساء ولا تمكن مشاركة النساء وهن وراء السطر والحجب فعليس أجعل لهن مكافأة خاصة على تسميع الأحاديث فما فات عليهن هنا إن شاء الله تعالى نستدركه في تسميع الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى ووفق والله المستعان، فأقول مستعينا برب العالمين، سبحانه وتعالى، إن الحمد لله، نحمده تعالى، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله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 فالهاء لغة تعود على أقرب مذكور وهذه أولى فوائد درسنا هذا الهاء لغة تعود على أقرب مذكور قلت ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قوله عليها يعني الصلاة وكذا قوله تعالى. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحه أو لحم خنزير فإنّه رجس، فقوله فإنّه رجس يعود على آخر المذكورات وهو لحم الخنزير. إبأولى الفوائد معنا في درسنا هذا أن الضمير يعود على أقرب أو إلى أقرب مذكور فلما قال ولمسلم أولاهن بالتراب ثم قال وله أي لمسلم أيضا قلت وهذا الحديث من أفراد مسلم أي حديث حديث عبد الله بن المغفل فلا يرويه البخاري رحمه الله ومن قال برواية البخاري له وهو ابن الجوزي فقد غلط وإنما لا يرويه البخاري رحمه الله تعالى قلت وفي ذكر المصنف له وفي ذكر المصنف له أي لهذا الحديث، حديث مسلم. قلت دفعا لتواهم، دفعا لتواهمي أن تكون التتريب واحدة، والغسلات ستة. لإن لما قال أولاهن بالتراب قد يفهم بعضهم أن أولاهن واحدة بالتراب. وست غسلات بماذا؟ بالماء فلما جاء بروايتي أو بحديث عبد الله بن المغفل دبره يعني بعده وعفروه الثامنة أفاد أن التتريب ليس داخل في ماذا؟ في عد الغسلات أفاد بأن التتريب ليس داخل في العد الغسلات وأن الغسلات سبع ولذا قال عفروه الثامنة فصار المجموع ماذا ثمانية فصار المجموع ثمانية مجموع الفعل ثمانية ترتيبة وسبع غسلات يبغى عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن المغفل دفعا لتواهم أن تكون التتريب واحدة والغسلات ليست ماذا ها؟ والغسلات ستا واضح قلت وذكره رواية مسلم دبر رواية البخاري لأنه ليس في رواية البخاري ذكر ماذا ذكر الطراب، فرواية البخاري فليغسله سبعا من دون ماذا؟ من دون التتريب. فلما أردف بعده برواية مسلم أولاهن بالطراب أفاد أنه لا يكتفى بالغسل وإنما يجب التتريب. لذا جاء في الحديث عبد الله بن المغفل وعفرو ثامنا. على ما يأتيكم إن شاء الله تعالى معنا اليوم في التراجم ترجمتان أما الأولى فلأبي هريرة رضي الله عنه قلت وقد سبقت ترجمة أبي هريرة معنا مرات ومرات ولكن أجمل شيئا من الكلام على عجلة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي إسلامهما بين سنة سبع وثمان من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم آية في العلم إذ لم يطلب أبي هريرة العلم إلا أن دخلت سنه في الثلاثين بل كان بينه وبين الأربعين على ما يقول بعض الرواه ثلاث سنوات فقط. وهذه آية ينبغي أن يتأملها المتأملون ويتدبرها المتدبرون أن العلم أو أن السن ليس يحول عن طلب العلم أبدا ولذا بواب البخاري بابا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كبرهم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم بعد أن بلغوا سنًا عظيمة لتعلموا بعد أن بلغوا سنًا عظيمة ولذا كان من الحكمة أطلب العلم من المهدي إلى اللحد فالعلم لا يتوقف عند سن ولا يبدأ بسن ولذا هذا إمام ضخم كان يطلب العلم حال إمامته ومع كبر سنه فلما عاب الناس عليه فإذا بالرجل ينشدهم يقول وعاب قوم سماعي للأحاديث بعدما كبرت وقالوا إمام في علوم كثيرة يغدو يتطلب كيف إمام في علوم كثيرة يغدو يتطلب وهو قد كبر وطعن في السن فغدوت لجهل منهم متعجبا. فقلت إذا استدرك الإنسان ما فات من علم للعزم يعزى لا للجهل ينسب إذا استدرك الإنسان ما فات من علم للعزم يعزى لا للجهل ينسب فهذا أبو هرير رضي الله عنه آية في العلم هو أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثا أبر الناس بأمه ولاه في ذلك روايات تجري مجرى المثل بل هو القدوة رضي الله عنه ثم هو الفقيه رضي الله عنه الحريص على العلم أما تهمة أبي هريرة التي معنا اليوم والقاسمة قلت اتهام أبي هريرة بأنه من شيعة معاوية إذن فالشيعة في الميدان صحيح والميزاب يجمع كل ما كدر من الماء والميزاب يجمع كل ما كدر من الإيه من الماء وأهل الشر يلتقون دائما على مثل هذا فليس الخوارج وحدهم وها هم الشيعا في الميدان فاتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بتشيعه أي لمعاوية رضي الله عنه وقالوا لمحربه أو لقتاله مع معاوية في الصفين وتوليه لمعاوية توليه لمعاوية يعني إمرة المدينة وإعطاء معاوية له المال وصلاة أمير معاوية عليه فهذه أربع حجج للقوم في تهمة معاوية، في تهمة أبي هريرة رضي الله عنه بالتشيؤ، قلت وما أصدق القائل في مثلها حججا حجج تهافت كالزجاج تخالها، حجج تهافت كالزجاج تخالها، وكل كاسر مقصور، فهي حجج أشبه بماذا؟ بالزجاج. والزجاج ما أسرع ماذا ما أسرع كسره ما أسرع كسره وكل كاسر مكسور أما الدفاع عن أبي هريرة في هذا فاسمع ما يأتيك بارك الله فيه الأولى <تصفيق> إن هذا الأثر لا يروى فضلا عن كونه لا يسند والرافضة أكذب الناس كما قال ابن تيمية والرافضة أكذب الناس كما قال ابن تيمية فمن يصدقهم ثانيا إن السابقة المروي أن أبا هريرة رضي الله عنه ممن اعتزلوا الفتنة وهذا مروي سابق مشهور جزم به غير إمام، رحمهم الله تبارك وتعالى. فروى عبد الرزاق في المصنف، فروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني بإسناده. قال أيها الناس هذا يقوله أبو هريرة. أيها الناس قد أظلتكم فتنة. قد أظلتكم فتنة كقطع الليل المظلم. أنج الناس منها أو فيها صاحب شاة، صاحب شاة يأكل من غنمه يعني معتزلا يأكل من ماذا؟ بنغنم. أو رجل. جاء وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه يأكل من سيفه قلت هذه خطبته الناس يوم صفين وهي دعوة منه كريمة إلى اعتزال تلك الفتنة حيث وصفها بأنها الليل المظلم يبقى هذا جوابنا الثاني أن أبا هريرا رضي الله عنه كان ممن اعتزل معركة صفين ولم يشارك فيها بل دعا الناس إلى اعتزال هذه الفتنة وقال أنجى الناس منها أو فيها صاحب شاء يأكل من غنمي قلت سالسا ما كان أبو هريرة رضي الله عنه ليدخل في هذه الفتنة وهو من أروى الناس لأحاديث الفتنة ومنها الحديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم يبقى هذا الجواب الثالث، الأول أن هذا لا يروى بسند صحيح بل لا يروى أصلا فلا يعلم له قائل فضلا عن معرفة إسنان ثانيا أنبا هرير رضي الله عنه كما جزم غير إمام كان معتزلا هذه الفتنة بل ودع الناس إلى اعتزالها بتلك الكلمات الذهبية التي قالها رضي الله عنه وقال أنجى رجل فيها أو منا صاحب شاء ثالثا ما كان أبو هريرا ليكون وقود هذه الفتنة أو واحدا من أهلها وهو أروى الناس لحديث الفتن ومن ذلك حديث الفتن الشهير الذي هو العمدة في مسألة الفتن قال ستكون فتن كقطع الليل ثم قال القاعد خير من القائم ثالثا بل رابعا ما كان أبو هرير ليتشيع لبني أميه وهو الراوي في فضائل أهل البيت ما لم يروي غيره، فهو الراوي في فاطمة رضي الله عنها سيدة لسائمة، وهو الراوي في علي، وهو الراوي في علي لو عطينا الرأي غدا رجلا يحبه الله يحبه الله ورسوله. لو اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله وهو الراوي في الحسن رضي الله عنه ما كان أحب إلي من الحسن بعدما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بل يوم وفاة الحسن بكاه بكاه وقال أيها الناس أيها الناس ما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا قلت تعليقا وليس من شأني المتشيع لبني أمي يعني الناصبي أن يروي في فضائل من علي علي وأهله رضي الله عنه وأرضاه وإنما شأن الناصبي أن يقتم مثل هذا صحيح؟ قلت خامسا كيف كيف يتشيع أبو هريرة وهو الذي استضم بمروان يوم, يوم أراد منع دفن الحسن مع جده وقال لهم كيف يتشيع أبو هريرة لبني أمي وقد استضم بمروان بن الحكم وكان مروان واليا على المدينة ذلك يوم أن مات الحسن وأوصى أن يدفن إلى جوار جده فأراد مروان منعه فقال يومها أبو هريرة ارايتم لو جيء بابن موسى ارايتم لو جيء بابن موسى صلى الله عليه وسلم ليدفن مع أبيه فمنع فمنع اكانوا قد ظلموه اكانوا قد ظلموه قالوا نعم قال هذا ابن نبي هذا ابن نبي قد جيء به ليدفن مع أبيه يبقى هذا الجواب الخامس استضامه بمروان لأجل من؟ لأجل الحسن أن يدفن مع جده لوصيته وهذا مما يرد دعوة شيعه لبني أمية من أصلها فما كان المتشيع لبني أميه ليخالفهم بل ليخاصمهم فكيف إذا خاصمهم لأجل من علي وشيعته قلت وما كان المتشيع لبني أميه أن يخالفهم فكيف وأبو هريرة قد خاصمهم فكيف وأبو هريرة قد خاصمهم ثم أقول وكيف كيف وكيف كيف إذا كان قد خاصمهم لمن لبني علي قلت سادسا بل السابت المروي حصول وحش ما بين أبي هريرة ومروان وهذه الوحشة كانت إلى قرب وفاة مروان فأنا يتشيع وقد كانت بينه وبين بني أمية وحشة إلى يوم وفاته. قلت سابعا ولو كان متوشيعا لبني أمية لكانت له رواية في فضائل بني أمية صادقة كانت أو كاذبة لأن شأن المتشيع لقوم أن يروي فيهم ولو كذبا وزورا أن يمدحهم ولو مدحهم بما ليس ماذا فيهم فكيف يكون أبو رير متشيعا وأنت ترى الآن لم يروي شيئا في فضائل بني أمي أقول لا صادقا ولا غير قلت سامنا وقصة اختبار مروان له والتي سبقت معنا أو سبق روايتها تذكرونها لما أجلس ابن الزعزيعة وراء له الكرسي يكتب حديثة بهريرة ثم بعد عام دعى أبا هريرة وسأله عن تلك الأحاديث فما كان مروان ليختبره لو كان شيعة له أو لأميه صحيح ف المحب أن يرضى عمن يحب وأن يبتلي عليه فيما يحب ما لا يحب الناس فهمت شيئا؟ شأن المحب أن يرضى عن ال عن المحب أو المحب وأن يبتلي عليه صحيح وأن يبتلي عليه ما لا يحب ماذا الناس؟ كما يقول العم عندنا في بلادنا حبيبك يبتلع لك ماذا الظلم وعدوك يتمنى لك ماذا الغلط فكيف ومروان قد اختبر واختبار مروان له تدل على أن تدل على أن بورير لم يكن من شيعة ولم يكن من أمية وإلا لما اختبره وشأن المحب أن يرضى عمن يحب صحيح كذا بل يرضى عنه فيما لا يحب الناس. رأيت الرجل المحب يقول المرأة القبيحة أنت أجمل نساء الكون وحبك الشيء يعمي ويصم يعمي ويصم. قلت تاسعا وأما الرواية في إرسال مروان له المال. فأخبر ابن الزعزيعة أنه أرسل له مئة دينار مروان أرسل له مئة مئة دينار ثم بعد طلبها منه ثم بعد طلبها منه فقال أبو هريرة إني قد أنفقتها يعني أخرجتها صدقة فانظر فانظر حتى يأتيني خراجي فخذ منه يعني انتظرني لما يأتي الخراج خذ هذه المئة يبقى حتى الأموال التي أعطاها له أمي طلبوها منه بل أخذوها منه قلت وهذه أموال بني أمي ردت إليهم وهذه أموال بني أمي ردت إليهم بل أخذوها منه أخذا قلت وأصرح الجواب ما روى الزهبي رحمه الله أنهم لما أرادوا أن يدفنوا الحسناء في الحجرة النبوية وقع خصام. فقال أبوه ريرة لمروان، فقال أبوه ريرة لمروان، والله ما أنت والٍ، والله ما أنت والٍ يعني على المدينة، وإن الوالية، وإن الوالي وإن الوالية لغيرك، ثم قال له فدعه. ولا تتدخل فيما لا يعنيك وإنما تريدها وإنما تريدها لمن هو غائب يعني أنت تمنع الحسن إرضاء لمن لمعاوية فهذه الكلمات من أبي يريرة ما أبعدها عن التشيع لبني أمي قلت وما أقربها للتشيع لعلي وآله فلو كانت تهمة لجعلناها تهمة بماذا؟ بالتشيع لعلي قلت أولا لقوله في مروان ما أنت والي فاشتد وأغلص القول عليه اثنين قوله لمروان لا تتدخل فيما لا يعنيه وليس شأن المتشيع أن ينكر على المتشيع له صحيح؟ إنما المتشيع ينتصر للمتشيع, إيه؟ للمتشيع له ينصره ويمدعه ثالثا إنكار وفعل مروان إرضاء لمن؟ لمعاوية إذن هذا فيه غنزة حتى على من على معاوية نفسه قلت الجواب الحادي عشر أسند الذهبي رحمه الله أن معاوية كان يرسل أبا هريرة وليا على المدينة. أن معاوية أرسل أبا هريرة وليا على المدينة. فإذا غضب عليه عزله وولى مروان. فإذا غضب عليه عزله وولى من وولى مروان. فأين التشيع إذن؟ وقد رأيت عزله. وغضب عليه صحيح طيب الثاني عشر وعلى الفرض وعلى القول بأنه خرج في الصفين يكون قد خرج مكرها دلو سلمنا أنه خرج وذلك لسابق إنكاره الفتنة والأمر باعتزالها الثالث عشر ولو سلمنا أنه خرج إلى صفين يكون قد خرج من غير حرب أو قتال يعني خرج لم يحمل سيفا ولم يقاتل أحدا كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حرب ماذا الفجار مع أعمامه فكان ينضح النبل عن من عن أعمامي يعني يصد النبل عنهم ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل أو يقتل ماذا أحداً فيمكن أن متأول يا بيرير بأنه خرج من غير دور إيجابي قتالا أو قتلا أو حملاً لسيف لأن مجرد خروج لا يعني تشيعه قلت الجواب الرابع عشر كيف يكون متشيعا لبني أميه ورجلا من رجالاتهم وهو الذي قال اللهم إني أعوذ بك أن أدرك سنة ستين ولا إمرات ولا إمارة الصبيان قلت ذلك منه تأولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هلكة أمتي هلكة أمتي على يد غلمة من قريش على يد غلمة من قريش قال الحافظ وأول الأغلمة, وأول الأغلمة كان في سنة ستين وهي السنة التي استخلف فيها من يزيد وهي السنة التي استخلف فيها يزيد وكأنه بهذا ينكر إمرة ماذا يزيد لما وقعت إرسا لما وقعت إرسا إبا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا ينكر إمارة يزيد فكيف يكون أمويا متشيعا الجواب السادس عشر بل الخامس عشر نعم خامس عشر وعلى فرض خروجه فلم يكن خروجه نصرة لمعاوية وعلى فرض خروجه في الصفين لم يكن خروجه نصرة لمعاوية وإنما كان خروجه مطالبة بدمًا بدم عثمان قلت نعم وهو أشهر ممن دافع عن عثمان يعني أشهر ممن دافع عن عثمان وحمل السيف دفاعا عنه أبو رير ولذا لما مات أبو رير خرج بن عثمان في ماذا في جنازة أبي هريرة إلى قبره شيعوه لسابق ماذا وقفته مع عثمان قلت الجواب السادس عشر أسند أحمد إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت وإذا أمسك عنه تكلم قلت هذا فيه أن معاوية كان يتألف أبا هرير بالمال، فإن يكون شيعة له وهو يخشاه ويتألفه، فإن يكون شيعة له وهو يخشاه ويتألفه يعني بالمال. الجواب السابع عشر. نعم. ايه ارفع صوت يعني أبو ريرا كان يكسر الروايات في الفضائل علي رضي الله عنه أرضاه وفي شيء من هذا فكان معاوية أن بالمال لكي لا يحدث بمثل هذا فتكون فتنة فأقول الجواب السابع عشر أن أبا هريرا لم يسكن الشام قط وإنما سكن المدينة وولي البحرين فلو كان شيعة لمعاوية فأقل ما يكون ماذا أن يجاوره صحيح ولا لا أن يجاوره الجواب السابع ولا الثامن عشر الظن بمن عاش عمره للعلم تعليما وتعلما وتحديثا وانتظمت له المجالس حتى روى عنه أكثر من ثمان مئة راو الظن بهذا أن يكون معتزلا إيه؟ الظن بمصر أن يكون معتزلاً الحياة للفتن، في معتزلاً الفتن وفقط. الظن بهذا أن يكون معتزلاً ماذا؟ معتزلاً الحياة من أهل وزوجة وكسب ومال وفتنة وملك ورئاسة. الجواب التاسع عشر على فرض أنه كان شيعة معاوية. فإنما كان متأوولاً متأوولاً أن معاوية على الحق والمتأول ماذا معذور أليس الناس يعذرون بالتأويل ولا لا كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي تأول الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فالرجل تأولها بوضع خيطين أبيض وأسود تحت وساده، فكلما استيقظ ميزهما قال لم يخرج له الصبح بعد، تمام؟ فأقول أبو هريرة كان متأولا الجواب العشرون، ولو كانت ولو كانت يعني لو كانت شيء عم منه لبني أمية. قلت تغفر في جناب فضله أو في جنب فضله والحسنات يذهبن ماذا السيئات قلت الجواب الحادي والعشرون فكيف يكون أبو هريرة شيعة معاوية والذي يروي عنه الذي يروي عن أبي هريرة كبار أقناد علي وشيعته في معركتي صفين والجمل. يبقى هذه شهادة من كبار من, من كبار أجناد علي أن بورير لم يكن متشيعا لبني أمية وإلا لترك الرواية لترك الرواية عنه فأرو الناس عنه كبار أجناد علي وهذه شهادة له بأنه لم يكن متشيعا. قلت الجواب الثاني والعشرون، ويستبعد خروجه في صفين جدا، يستبعد خروجه في صفين جدا، لأن أبو ريا في الصفين كان قد بلغ كم؟ ها؟ ثنا تقارب السبعين، بل تزيد عليها. لأن أبو هريرة أسلم وسنه ما بين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين صحيح؟ وأما معركة صفين فوقعت في السنة السابعة والثلاثين من الهجرة أو الثامنة والثلاثين فيكون سن أبي هريرة قد اقترب من السبعين صحيح؟ فأنا يخرج مثله في معركة أو حرب، وهو كما ترى كان شيخاً إيه؟ شيخاً ثانياً. إذا هذه كم أجوبة ترب على العشرين تزيد عليها بمن بواحد، فهذه أجوبتنا الدفاع عن أبي هريرة. في تهمتي بالتشيع لمن؟ لبني أميئة وقد رأيت كيف أنها ساقطة وتالفة ويبقى أبو هرير النجم أبدا وقد قيل يوما ما يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا على الجبل أشفق على الرأس لا على, لا على الجبل هكذا يقال فمن ينتح هذا المسكين؟ يقول السائل وليس من عادة أن أجيب على أسئلة وسط الدرس ولكن لتعلق السؤال بما كنت فيه الآن حتى ننتقل إلى إلى ترجمة عبد الله بن المغفل وحديث ال الولوغ هذا ما أظنّه. يعني أو ما أظن أن ننهي دراسته هذا اليوم استحتهم مسائل كثيرة وكثيرة جدا ترب على, ثلاثين مسألة ترب على ثلاثين مسألة يقول كيف يكون لأبا هريرة يحسن أن تقول لأبي هريرة صحيح أن يأخذ المال لكي يكتم الأحاديث في فضل علي ومن قال بأن أبا هريرة كتم الأحاديث في فضل علي من قال هذا؟ وهو من أحب الناس لآل البيت ما هكذا طورد الإبل يا سعيد هذا الفهم وفي رأسي كان أبو رياح ما كان كرعت الأحاديث بدليل أن هذه الأحاديث وصلت إيه. وصلت إلينا من رواية أبي رياح في فضائل آل البيت فأين الكتم إذن ثانيا لو سلمنا بأنه كتم لم يكن كتما مطلقا إنما كان كتما نسبيا في بعض ماذا في بعض الزمان كما كان الحسن يروي حين عن بعض يعني عن علي أو عن الحسن أو الحسين الحسن البصري يعني ويقول الدنيا الآن لبني لبني أمية فكان يروي ولا يسمي كان يروي ولا يسمي يقول الدنيا الآن لبني أمية الأمر الثالث إن معاوية لما كان كان يسكت عنه وكان يتكلم ليس معناه يسكت يعني لا يروي ويتكلم يروي قد يكون هذا على معنى خاص يسكت يعني يتكلم فيما في معاوية رضي الله عنه وأن عليا أحق منه وكذا إما كان يتكلم فأين الكتم إذن؟ طيب عبد الله بن مغفل وهو مزني صاحبي جليل من أهل بيعة الردوان رفع أغسان الشجر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيعة الردوان يبقى هذه أولى مناقبه أولى الثانية الأولى صحبة والثاني رفعه أغصان الشجرة يعني في بيعة الرضوان فكان من أهل بيعة الرضوان وفي ذلك حديث المسند من حديث عبد الله بن مغفل إني لا أأخذ بغصن من أغصان الشجرة أظل به النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أأخذ بغصن من أغصان الشجرة أظل به النبي صلى الله عليه وسلم هم يبايعون هنا في مشكلة قلت إشكال وقد رواه مسلم من حديثه وفعل معقل قال ابن يسار يعني الذي كان يرفع الغصن يظل النبي عليه الصلاة والسلام ومن مع قال ابن يسار قلت ولا ينافي هذا ما روا أحمد والجمع أولى من الدفع والرفع فإما أن يكون عبد الله بن مغفل ومعقل قد قام بالفعل معا يعني أظلاه الإثنان معا أو إما أن يكون أحدهما قد فعل فتعب فحمل عنهما من الآخر إيبا ليس إشكالا ليس معنى أنه مروي في مسلم أن نترك رواية مسلم لسنا على مذهب الاختصار على ما في الصحيحين إنما على مذهب إذا صح الحديث فإنه مذهبي لا عبرة بمن رواه واضح المهم فلا يمتنع أن يكون الفعل قد حدث منهما معا أو أن يكون الفعل قد حدث من أحدهم بعد الآخر وهذا من باب إعمال قاعدة الجمع أولى من الدفع والرفع إذا هذه المنقبة الثانية له أما الثالثة فهو أحد البكائين في غزوة تبوك. ألا من معتبر وعلى مثل هذا تبكي البواكي على مثل هذا تبكي البوات يعني لفوات القربة والطاعة قلت وهذا فيه أنه عنوان يقزة القلب وحياته لأن القلب الحي هو الذي يتألم لفوات الطاعة ويحترق لفعل المعصية صحيح؟ وهذا فيه أن الدموع غالية، ولذا دموع النساء ما لا سعر ولا سمن له، لأن المرأة تبذلها في أي شيء، لو انكسر لها كوب تبكي، صحيح؟ فما صارت للدموع خيمة؟ لكن الدموع غاليا عند الصحابي فلا يبذلها إلا لماذا؟ إلا لله. وشوف حرقه الصحابة على فوات المعصية قلت وفيه شدة فقر الصحابة ألا من متصبر وفيه شدة فقر الصحابة وعوزهم فألا من متصبر بهذا فلا يقول جعت وتعريت ولا يقول كذا أو كذا فلو جوعت كل جوع لما كان يساوي هذا جوعة من صحابي واحد ساعة من الساعات ويوما من الأيام فرضي الله عنه نعم قلت وفيه حرصهم على الطاعة والعبادة لأنهم طلبوا الركائب منه صلى الله عليه وسلم قلت وفيه أيضا ترك المعازير لأن أخطر ما يكون على دين المرء التمسه ماذا المعازير نام عن صلاة الفجر أصل واحد كان راجع من الشغل تعبان يا أخي عمليه هكذا ضاعت الفجر ويضيع بعدها كل فجر صحيح ولا لا ها إبا إياك والمعازير أليس قد ضاع رجل حيث قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتله قتل أخيه فقتله إبا لما ماذا لما برر لنفسه وجعل لها عزرا ماذا فعل قتل فإياك وهذه المعازير فهؤلاء لما لم يجدوا ركائب أو لما لم يمتلكوا ركائب ولم تكن لهم أموال ومع ذلك لم يعذروا أنفسهم ذهبوا إلى القائد القديس الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه ماذا طلبوا منه الركائب قلت ولذا ولهذا ولغيره شرفهم الله فسطر دموعهم الغالية في كتابه تشريفا وتفضيلا أو شرفا وفضلا وهداية وعبرة حيث قال تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون شوف يا أخي طفيضت من الدمع فلم يكن دمعا ككل دمع إنما دمعات ماذا دمعات سيالة على الوجنات فرضي الله عنه أما المنقبة الرابعة لعبد الله بن مغفل فأرسله عمر وتسعة فأرسله عمر وتسعة فأرسله عمر وتسعة يعني من الصحابة ليفقه الناس في دينهم يأبى الصحابي أن يفارق شرف العلم لشرف الصحبة يأبى الصحابي أن يفارق شرف العلم لشرف الصحبة ويا ويل الإنسان لا طموح له وتقف همته عند الامر الواحد وتقف همته عند الامر الم�ر فمنا من إذا رضي بالقيام ترك الصيام ومن إذا رضي بالصيام ترك القيام ومن إذا رضي بالقرآن ترك العلم ومن إذا رضي بالعبادة ترك الفقه ومن إذا رضي بالفقه ترك العبادة صحيح؟ فنحن أصحاب المذهب الواحد نقبل الجمع وديننا الرافع نقبل الجمع وديننا الرافع يا طالب العلم كنزا همة عالية صحيح همة تجمع كل الشرف كل الشرف ويأبى الشريف إلا أن يكون أولا في كل شيء فهو الصحابي ثم المجاهد البطل صحيح ثم العالم ماذا الفقيه ثم رضي الله عنه وأرضاه صاحب بيعة الرضوان يبقى إذا خذ من هذا فائدة ما هي يا طالب العلم أصحاب الشرف لا يرضون إلا بالكمالات وصاع والمسلم فموح لا يرضى إلا بالأولية في كل شيء، ولذا قال المتنبي وإذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أما المنقَبَدُ السادسَ. لعبد الله بن مغفل فشرف النسبي فأبوه صحابي وهو مغفل ابن عبد نهم أو نهم مغفل ابن عبد نهم ابن عفيف قد شرف الاسم بالمر صحيح؟ يبا إذن هو ماذا؟ جمع شرف النسب فأبوه صحابي مات بطريق مكة عام الفتح قبل دخولها قلت وذا أيضا من الشرف ومن الشرف أيضا ذا قال الإمام أبو أحمد قال الإمام أحمد أبو عبد الله فيما يروي عنه المروزي أبو بكر المروزي وقد ذكر عند أحمد عبد الله بن مغفل فقال لم يتلبس بشيء من الفتن الله لم يتلبس بشيء من الفتن فانظر كيف كان دينه في حفظ وعصم من الفتن لم يدخل فتنة أبداً وآه لو آثر المسلم السلامه وإلى جوار الحائط أخذ سيرته لا يدخل في بؤرة الأحداث ولا في عالم الضوء والتقي الخفي هو أحب عباد الله إلى إلى الله يبقى خذها هذه من عبد الله بن موثان. قلت إذا هو التقي الخفي. لم يتلبس بفتنه، ولم يكن أبدا في دائرة الضوء أو الأحداث. ياويل المسلم من الشهرة والضوء والنور. ياويل المسلم من الشهرة والضوء والنور. ولقد وددت كما ود أحمد. رحمه الله وما ود أحمد أن يكون في مكان لا يعرف أحد ولا يعرف أحدا قال وددت أن أكون في مكان لا يعرفني أحد ولا أعرف ماذا ولا أعرف أحدا هكذا قال أحمد رحمه الله ولعل أذكر بالفضل ها هنا وبالشرف شيخنا شيخ محمد ابن عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى الذي لم يعرف عمرا إلا عند خاصة خاصة الخاصة فلم يعرفه إلا خواص الخواص فلما مات عرفه العالم رحمه الله تعالى وهو آية في هذا في الخمول وترك الشهرة والمعرفة وقد قيل حب الظهور يقسم الظهور وسنة الله في من أراد أن يشتهر ويعرف أن يعرف بماذا ويشتهر ولكن لا شهرة شرف ولا معرفة فضل إنما يعرف ويشتهر فضيحة والسنة في هذا غريم القاضي ذهب يشتم القاضي فقيل له ما تشتم القاضي وما أجرم في حقك من شيء قال كل الناس يمدح القاضي فلوما دحته صرت واحدا من, من الناس إنما لما شتمه صار الناس يشيرون إليه يقولون هذا غريم هذا غريم القاضي المهم يعرف ولو على أي على أي سبيل أو على أي طريق. كذلك المجنون الذي ذهب يقتل رئيس أمريكا رونالد ريغان ممثل الدرجة الثالثة ذهب يضربه بالرصاص فلما سألوا لما تضربه وليس بينك وبين الرئيس خصومة ولا خلاف منهج ولا كذا ولا أي آخر ويوم أهريج كانت له أيام قليلة في الحكم قال قتلته لأعرف قتلت لاشتهد وما قتل ريق صحيح وسجن الرجل فلا الشهرة تحصل ولا ريق قدمان فالزهور يقسم ماذا الزهور كما قيل فإياك وإياه وربك يحب العبد التقيا الايه والقدوة والقدوه قال له عمر إذا أراد اليمن، إذا أراد العراق، الكوفة، أكتبوا إلى عاملها لتستقبل هناك، صحيح؟ فقال أكون في غبراء في غبراء الناس، أكون في غبراء الناس، وكان بن سيب يسير في طرق لا يعرفها من، لا يعرفها أحد، حتى لا يتفطن إليه، لا يتفطن إليه. ولا يعرف أحد ولا يعرف أحد فهذه السادسة من عند من عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أما السابعة فهو الراوية المحدث مسنده سلاسة واربعون حديثة تفق له على أربعة منها يعني اتفق البخاري ومسلم على أربعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث صحيح؟ مسلم انفرد بإيه؟ هو حديث الولوغ <تصفيق> قلنا أنه حديث الولوغ من أفراد من؟ أفراد مسلم طيب قلت مات سنة تسع وخمسين على أرجح الأقوال بالبصرة وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه من عبد الله بن مغفر أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمين وبهذا ختمت ترجمة ولكن تبقى فقهية قلت فقهية والسنة في الجنائز أن يصلي عليها إمام المسلمين سواء كان الإمام الأعلى أو الإمام الأدنى يعني أمام المسلمين لو حضر صلى عليه أما تقديم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه فليس بسنة وذلك للأدلة الآتية عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله إذا ما يحدث في المساجد اليوم إذا مات أحد يقول فين ابنه ولفن كذا تعالى تفضل صلى عليه إلى آخره هذا ليس في سنة إنما يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وقوله يا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يصدق على الجناز قلت ثانيا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأم الرجل الرجل في سلطانه والمسجد سلطان من سلطان الإمام فلا يتقدم عنه أحد ثالثا لما جرى من عمل السلف رضي الله عنهم من تقديم الإمام كما في صلاة الحسن أو في صلاة سعيد بن العاص كما في صلاة سعيد بن العاص على الحسن إذ قال له الحسين تقدم أي لسعيد بن العاص تقدم صلي على الحسن فلولا أنها سنة فلولا أنها سنة ما قدمتك ويقول عمرو بن أبي سلمة القرمي ما شهدت مجمعا يعني في جرم إلا كنت ماذا إلا كنت إمامهم وكنت أصل على جنائزهم لأنه الإمام يبقى هذه أربعة أدل على تقديم من الإمام أو الأقرأ قلت وأما القياس على الغسل أما الخياس على الغسل متى كان متى كان أقرب الناس أحق الناس بتغسيله كان أولى الناس بالصلاة عليهم شو هذا هو الخياس نبدأ السؤال يا طلبة العلم وها أنا أتكلم منذ ساعة ويزيد لعلّا ساعة وعشر دقائق ولم أسمع لكم حسا ولا صوتا ولا أسكت الله لكم حسا ولا صوتا ولكن أنا أريد طرد هذا القياس من وجوه ثلاثة صحيح؟ فنحن ترقينا في العلم وما ثرنا نحن من أصحاب الجواب الواحد صحيح؟ قل يا طيب معك ثلاثة وجوه واحد أنا أريد ثلاثة وجوه معك ثلاثة طب ارفع صوتك بارك بارك الأول القياس في مقابل نص طب اذكر لي النص سلمك الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فأول ما يطرد به القياس هو أنه قياس في مقابل نص والقياس في مقابل نص هو باطل أو فاسد الاعتبار ثانيا لا ما هذا جواب على القياس طب أين وجه المفارقة بين المقيس والمقيس عليه لا بس عليك طيب معك ثلاثة أجوبة أنت طيب قل أنت أيها نعم الصلاح أحكامها مخصوصة فلا يقاس عليها شيء حسن أجوز تقديم غيره إلا بنص طيب ما احنا جبنا القياس وانت طردت القياس نحن نتكلم عن الذليع نحن بنتكلم عن طرد القياس أنت تردته بانه قياس على مخصوص ها. غيره قل أنت أحسن لمفارقة موضع الصلاة عن موضع الغسل فموضع الغسل يتطلب سطرا وكتما فلذا كان أولى الناس به هم من أقاربه لانه في الحديث قال من غسل ميتا فكتم عليه أتسمعون الفضل المكافأة غفر الله له أربعين مرة يا ويلكم يا أهل السنة بما تركتم سنة الغسل هذه للمبتدع فجعلوها ماذا؟ تجارة وسلع وأنتم أولى بها تعلما وأداء وفعلا لأنكم أهل السنة من يضيع أجرا كهذا يقول وَإِذَا كَفَّنَهُ فَأَحْسَنَ كَفَنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُنْدُسِ يوم الْخِيَامِ شوف فإذا باء قبره وإذا تبعه قراتان من الأجل شوف قراتان من الأجل لذا قديما كان يمدح دين الرجل بحرصه على ماذا على اتباع له الجناز الأقوى كان يشهد الجنائز وكان إلى آخر يعتبرونه أن منقب طيب أنت أعطتني جواب واحد. إحنا بنجيب على القياس. نفروحت أين؟ رجعتنا المدينة النبوية كمان. قبل أرب أربعمئة ألف وأربعمئة سنة ويزيد. طيب أنا ولا كنا ولا. اضرب كل الكائنين ترجع تاني. آه. غيره. آه. طيب قلت وما صاني أحد ثلاثة أجوبة، فلذا ضاعت اللي هالأسماء. قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار لما يأتي أولاً، لأنه قياس في مقابل نص، والقياس في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار، والنص هو يا أم القوم أقرأم لكتاب الله. وكذا الحديث لا يؤمن الرجل الرجل لا يؤمن الرجل الرجل يعني في سلطانه ثانيا وهو قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس لمفارقة المقيس المقيس عليه ذاك أن الغسل يتطلب سترا وكتما كما جاء في الحديث من غسل ميتا فكتم عليه فكتم عليه غفر الله له أربعين مر أما الصلاة فهي دعاء والدعاء يبلغ الميت من أي, من أي مكان ثالثا وهو قياس فاسد الاعتبار قلت لأنه قياس على مخصوص والمخصوص لا قياس عليه أو له والصلاة أفعال وأقوال مخصوصة رابعا وهو قياس فاسد الاعتبار لما لا يعلم من علة أو لمفارقة العلة وهي الكتم وستر العورات أما الإمامة فتقديم الإمام إنما كان لأجل ولايته وتقدمه على الناس نعم نعم على إيش يعني ممكن هذا طيب ماذا ما قلنا طيب قلت بهذا ينتهي المبحث الأول معنا بل المطلب الأول ليس المبحث الأول في التراجم وما تعلق بهذه التراجم من الفائدة أليس كذلك؟ طيب دعونا لراحة دقائق معدودة للسؤال من يعطيني سبعة أجوبة هذه الراحة دقائق ما يراها طويلة من يعطيني سبعة أجوبة دفعية عن أبي هريرة رضي الله عنه في تهمة الشيعة له؟ بالتشيع لبني أميتاء وحبذ لو كان وجه جديد من غير نظر في الأوراق معك سبعة أجوباء أعطيني السبعة يوم هذا إيه؟ هذه رواية لم تسبت أي رواية؟ لا هم قالوا ذكروا دليلا عليها ما الدليل عليها؟ أنت لم تذكر الدليل حتى تقول أنه لم يسبق. طبعا الجواب الثاني حتى تعود إلى الأول نعم نعم أبو ريا أبعد الناس عن الفتنة لأنه من أرو الناس لأحاديث الفتنة وجوب اعتزالها. اثنين أبو ريا أرو الناس لأحاديث الفضائل في آل البيت فكيف تشعل بني أمية ثم يروي فضلاً أو في تفضيل آل البيت وفضائله؟ لم يأت أنه روى شيئاً في فضائل بني أمية ولو كان متشياً لوم لا كان أقل ما يكون من الرواية. في فضائله نعم ما الذي حصل في دفن الحسن نعم نعم خصومته بني أمية في مسألة دفن الحسن وخصومته مروان على وجه التحديد خامسا إبه خمسة جبلان صحيح خمسة الجواب السادس خرج مكرهان أو مضطرا طب لما قلت بأنه خرج مكرهان أو مضطرا لأنه صح عنه ماذا أنه أمر الناس باعتزال الفتن سابعاً يغفر في جنب فضله صحيح مسمك أنت ها بسام طيب يا بسام حد مع سبعة أجوبة أخرى بس خير ما قال بسام صحيح قل يلا بسم الله أبو هرير عرف عنه شغلة العلم ومثل هذا الذي له شغلة بالعلم والتدريس لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في فتنة بل لا يكون أصلا في حياة ولذا فعلا ما ترى أهل الفتن إلا أنهم أهل الفراغ شوف فتش في رجل من أهل الفتن اليوم والفتنة تجد ماذا؟ رجل فراغ لا عنده شغل بعلم ولا بتدريس ولا بدعوة ولا بكث على الإطلاع ولو سألت عما وراء هذه الفتنة من علم لما وجدت شيئا نعم تفرغوا لها شان أهل الفتن كده نعم هذا من تأول أبي هريرة رضي الله عنه والمتأول معزور ثالثا أبو هريرة كان يوم صفين عمره قارب السبعين فيبعد أن يكون قد خرج في صفين لأنه رجل هرم وشيخ ثاني خرج نعم لو سلمنا لكن لم يخرج لقتال ولا لحرب ولا لحمل سيف كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الفجار خامسا نعم نزاع معاوية له وكان معاوية يتألف قلبه بالمال فكيف يكون شيعة له لاذا قاله بسام الجواب السابع عزل معاوية له عن المدينة النبوية لم يسكن الشام طيب أبو معاوية عم <تصفيق> أبو معاوية دفع ثم التشيع أبي هريرة لمعاوية <تصفيق> هذه سبعة أخرى طيب نأتي إلى مسألة إلى مسألة ذكرت أنا سبعة مناقب أو سبع مناقب لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فمن يعطيني هذه السبع وافيا، وإن أحسن فبالدليل. دعنا عنك عنكبان تأخذ حظك هذا اليوم. معك السبع؟ طب يلا قول. أول؟ أولى نعم. من أهل بيعة الردوان ماذا في ذلك يروى؟ لا رفع غصن الشجر يظل النبي. لا ما هي دي أهل بيعة الرضوان. اثنين من قبل ثانية أنه راوي محدث مسنده كم ثلاثة وأربعون حديثا. ثالثا. نعم فزال الفتن فكان تقيا خفيا رابعا. ها هه هذي طيب. نعم هو ابن صحابي فجمع شرف النسب قل ثم ماذا ثم ماذا يا طيب المنقبة رقم كم أنت قلت كم أربع الخامسة في مناقبه أنه من لا أنت قلت صحابي طيب يبقى ذا الخامسة أنه من السادسة ترى أهل هذه هذه أعظم مناقبه وفيها نزل قرآن من البكائين بقية السابعة في العلم أرسلوا عمر وعشرة وتسعة من الصحابة لتعليم الناس في البصرة يبقى هذه المناقب السبع لعبد الله بن مغفل ما مسمو كأن محمد إيش ابن أبي بكر ابن حزم ولا يم ما في راوي محمد ابن أبي بكر ابن حزم تعرفه راوي حديث لا مس القرآن إلا طاهر طيب المطلب الثاني روايات الحديث والفاض هيا انتبه معي في هذا المطلب جدا لماذا؟ لأن هذا المطلب أولا أقول عزيز وكل فوائد ونادر وفي دفع إشكالات نعم ايه؟ آه، طب هذا سؤال جيد قل استدراك أو فائد وصية الميت ووصية الميت واجبة إلا فيما يخالف شرعا أو كتابا أو سن ما الدليل على هذا هو نهي الشرع في الأصل عن الوصية لوارث. فلو كانت الوصية واجب مطلقا لا أعطاه الحق في أن يوصي لوارس أو لغير وارس لكن لما نهى أن يوصي لوارس وأن يوصي بما فوق السلس دل ذلك على أنه ليست كل وصية للميت تجب صحيح بدليل أنه منع, ماذا منع بعض الوصايا ومن ذلك قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا أو إثما فماذا فأصلح بينهم فلا إثم عليهم يبا الآية نص في مشروعية تغيير الوصايا وتبديلها وعدم إجابها قلت يتأكد هذا إذا خالفت الوصية شرعا أو نصا طيب قلت الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بدون ذكر التراب يعني رواية البخاري فليغسله ماذا سبعا من غير ذكر التراب قلت وإنما أعرض البخاري عن رواية التراب للاختلاف فيها على أبي هريرة للاختلاف فيها على أبي هريرة فقد انفرض بذكر التراب من أصحاب أبي هريرة من محمد ابن سيرين فروا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة طهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إذا ولغ فيه الكل أن يغسله سبع مرار سبع مرار أولاهن بالتراب قلت ورواه خي ت قتادة عن ابن سيرين بلفظي فاغسلوه سبع مرات سبع مرات السابعة بالتراب ورواه خلاس ورواه خلاس عن أبي هريرة بلفظ أخرى بالتراب قال ابن حجر ولم يقع في رواية مالك ولم يثبت ولم يقع في رواية مالك ولم يثبت عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكر بعض أصحاب ابن سيرين لم يذكر قلت وذكر التراب له شاهد وذكر التراب له شاهد من حديث عبد الله بن مغفل الذي ذكره المصنف وعفروه السامنة بالتراب قلت ومن طريق أبي رافع ومن طريق أبرافع عند النساء ومن طريق أبرافع عند النساء ورجاله ثقات ورجاله ثقات إلا معاذ ابن هشام إلا معاز ابن هشام وهو صدوق ربما يخطئ وساق الحافظ بسنده وساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة أولهن بالتراب، فقال رجاله ثقات، رجاله ثقات أكسرهم رجال الصحيح. وقال أيضا أي الحافظ وفي رواية صحيحة للشافعي أولهن أولهن أو أخرىهن أولهن أو أخرىهن بالتراب وفي رواية لابي عبيد في كتاب الطهور بلفظ أولهن أو إحداهن بالتراب قلت ورواه الحسن عن أبي هريرة ورواه الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه رواية الحسن عن أبي هريرة مروّة وفيها ذكر التراب ورواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عن أبي هريرة موقوفا وفيها ذكر التراب بل أن قلت لك قول من قال بأن رواية التراب مضطربة ومن أثبت رواية التراب فتعال نجيب عن هذا الإشكال قلت وعليه بعد سرد روايات وعليه فالمعرض عن رواية التراب للأسباب الأثياء أولا فالمعرض عن رواية التراب لأن أولا أقسر الرواة أقسر الرواة عن أبي هريرة لم يرووها يعني أقسر الرواة الذين يروون هذا الحديث عن أبي هريرة يروونه بلفظ فليغسله ماذا سبعا من غير ذكر من قلت فكيف إذا كانوا فكيف إذا كانوا أثبت الناس في أبي هريرة وهم الأعرج الأعرج وهمام وسابت مولى عبد الرحمن بن زيد الأعرج وهمام وسابت مولى عبد الرحمن بن زيد وأبو سلمة وعطاء وعبد الرحمن بن أبي عمرة يبقى هؤلاء ستة من أثبت الناس في أبي هريرة لم يذكروا لفظة إيه؟ تراب. قلت وزاد ابن عبد البر آخرين. يعني ابن عبد ابن عبد البر ذكر آخرين رووه عن أبي هريرة بغير لفظة التراب. طيب ثانين. إذا أول سبب تركوا فيه لفظة التراب لماذا؟ لأن أقصر الرواية عن أبي هريرة لم يروها. السبب الثاني أنه في بعض في بعض الأسانيد يروى موقوفا على أبي هرير يعني ذكر التراب جاء ماذا موقوفا على أبي هرير ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا أن روات لفزة التراب قد اختلفوا عليها اختلفوا على لفزة التراب فطارة أولهن يروونها أولهن بالتراب وطارة إحداهن وطارة أخراهن وتارة عفروه السامنة وتارة بالتخير يعني التخير أولهن أو أخرىهن أولهن أو أخرىهن بالتراب إذا هذا السبب الثالث لإعراضهم عن ماذا عن رواية التراب السبب الرابع. أن بعض طرق لفزة التراب مرسل اللي هو طريق من؟ الحسن عن أبي ريو وبعضها فيه ضعف اللي هو طريق من؟ معاذ ابن هشام طريق معاذ ابن هشام لأن معاذا ربما يخطئ السبب الخامس إعراض البخاري إعراض البخاري عن رواية التراب فالبخاري لم يروي ماذا التراب فأعرض عن رواية التراب يبادى خمسة أسباب قالوا بأن لفظة التراب لا تثبت فين في الحديث أو أن هذه اللفظة روايتها فيها التراب شديد تعال نجيب قلت ولكن يترجح إثباته. إثبات إثبات الترتيب روايته وذلك للأسباب الآثية أولا أنها مروية في مسلم وقد نقل ابن منده إجماعا على قبولها يعني قبول ما في مسلم جملة قلت ثانيا أن التتريب زيادة ثقة ذكر التتريب في رواية زيادة من زيادة ثقة وزيادة الثقة يتعين المصير إليه لأن الذي يجب من جهة علم الأصول قبول زيادة من زيادة الثقة قلت ثالثا فكيف إذا كانت هذه الزيادة سابتة في حديث عبد الله بن المغفل وهو مجمع على صحته قلت رابعا وليس هناك موجبا لرد الرواية لعدم المنافاة لعدم ماذا؟ المنافاة يعني عدم المنافاة يعني ذكر الغسل لا ينافي مشروعية ماذا الترتيب؟ فقلت فذكر الغسل لا ينافي الترتيب وكم من نجس في الشرع؟ وكم من نجس في الشرع جعل الشرع ماذا طريقتين لماذا لتطهير؟ زي دم اللي دم الحي؟ إيش قلت حطب تقرصه بالماء تغسله يبقى جعل له ثلاثة ايه ثلاث طرخ لتطهيري فلا يمنع أن يكون هناك أكثر من طريقة لتطهير من؟ لتطهيري نعاب الكل قلت خامسا وليس ذلك اضطرابا لأن الاضطراب هو معارضة مكافئة وأما أن تروي ما لم يروي غيرك أن تروي ما لم يروي غيرك ليس إيه ليس اضطرابا قلت سادسا ومن يحفظ حج على من لم يحفظ سابعا وأكثر الحفاظ والأئمة على إثبات زيادة التتريب والفتوى بها من إيجاب التتريب وقد وقع عمل السلف على التتريب وممن قال بوجوب التتريب أبو هرير بما دل على سبوت ذلك عنه قلت أما كونه وقع موقوفا فقد جاء مرفوعا أيضا فقد جاء مرفوعا ورواية المرفوع هي الرواية الأشهر هي الرواية الأشهر التي رواها الأكثر ومما يرجح رواية المرفوع حديث عبد الله بن مغفل وهو شاهد لرواية المرفوع قلت تاسعا أما الضعف يعني في بعض طرقي أنه من رواية معاذ بن هشام فضعف هشام ضعف معاذ هذا إلا هو ضعف قريب لا ينزل به عن ردبة ماذا عن ردبة الاحتجاج لأنه صدوق ربما ماذا يخطئ أما الرواية المرسلة فقد روي التدريب موصولا بما يدفع بما يدفع ضعف الإرسال ضعفه بالإرسال عاشرا أما إعراض البخاري عنها أما إعراض البخاري عنها فليس تضعيفا لها فليس كل حديث أعرض عنه البخاري ضعيف خاصة والزيادة صحيحة كما مضى ويجاب عن إعراض البخاري عنها بما يأتي ألف أن رجالها ليسوا على شرط البخاري اثنين أن الشاهد أو به أن الشاهد لها صحيح قيم تصحيح قرين البخاري لها لمن له مسلم دالك تصحيح الأئمة الأعلام لها من أمثال الإمام أحمد رحمه الله وغيره قلت قال العلامة الألباني رحمه الله وأما التسبيع تسبيع لوفا يغسل سبعا أما التسبيع وحده فقد أخرج مسلم وأبي عوانة وأبو عوان أربع منها يعني أربع روايات عند مسلم وأبو عوان فيها ذكر التسبيع وسبق أربع أخرى في التتريب ثم قال بعد فعشر طرق منها ثلاثة منها عن ثلاثة من الصحابة قلت فيها خمس طرق خمس طرق فيها ذكر التتريب يبقى ذكر الغسل وحده يقارن ذكر ماذا التتريب مع الغسل صحيح ذكر الغسل وحده في خمس روايات، وذكر الترتيب واحدة وفي خمسة روايات، بما يبعد أن تكون ماذا ضعيف. الجواب الحادي عشر. أما الاضراب المروي في لفظة التر، أما في لفظة الترتيب، كيف ندفع هذا الاضراب؟ عندنا رواية أولىهن، ورواية عفرو الثامنة، ورواية إحداهن، ورواية أخرىهن. ورواية بالتأخير أولهن أو أخرهن فاسمع الجواب أما الجواب عن اضطراب لفظة التتريب فجوابنا عليهم الوجوه الأول أن رواية أولهن هي الأشهر التي يرويها أكثر الرواة، إبا هي المترجحة رواية ماذا؟ أولهن مترجحة بأنها رواية ما؟ الأشر اثنين رواية إحداهن مبهما فتكون رواية أولهن تعيينا لها لأن كلبة إحداهن تشمل ماذا؟ الأولى الثانية الثالثة الرابعة السابعة يبقى نحمل كلمة إحداهن تفسير إحداهن على أنها ماذا؟ أولاهن ثالثا جيل رواية أو في بعض روايات على سبيل التخيير يبقى أنت مخير بين أن تكون أولاهن وأن تكون أخراهن رواية أو محمولة أو يمكن حمله على أنها شك من الراوي شك الراوي وشك الراوي هذا يندفع برواية ماذا؟ أولهن الجواب رقم ه أن قوله عفروه السامنة فقول السامنة ليس ترتيبا وإنما هي السامنة باعتبار العد حتى لا يتوهم أن التتريب واحدة والغسلات ست يبقى لما قال عفرو السامنة يبقى جعلها السامنة من حيث ماذا العدد أما أنها واحدة حتى لا يتوهم أنها واحدة من جملة الغسلان يبقى هي وو الجواب رقم وو أن رواية أولهن أرجح من حيث المعنى لأن تتريب الآخرة الأخيرة يقتضي ماذا الاحتياج إلى غسلة أخر قلت رواية قل هم أرجح من حيث المعنى لأن تتريب الأخيرة أو لأن جعل التتريب الأخيرة يحتاج إلى غسلة أخر فنكون قد زدنا على حصر السبع قد زدنا على ماذا؟ على الحصر الوارد بالسبع هذا المرجح رقم واقع صحيح؟ المرجح مين؟ أو الجواب مين أما رواية أخراهن فلا يعني الأخيرة أخراهن ليست الأخيرة إنما أخراهن تأنيس آخر تأنيس آخر وآخر لغة يعني الغير وآخر لغة يعني الغير لما أقول جاء أحمد وآخر آخر يعني إيه؟ يعني شخص غير مين غير أحمد لكن جاء إيه جاء معه لم يأتي بعده واضح قال ابن مالك أخرى التي هي أنسى آخر بالفتح لا تدل على الانتهاء وإنما تدل على المغايرة وإنما تدل على المغايرة. يبقى الآن رجحنا بكم مرجح سبعة ويبدو أن هذا يوم السباعية وهذا يوافق الحديث فليغسل ماذا سبعة. صحيح. يرجح ذكر الترتيب لأن التراب وأحد الطهورين. لزاك الله خير فقلت هذه سبعة مرجحات لرواية أولهن على سائر الروايات وهذه المرجحات تنتهي إلى أصلين سنين الترجيح بأنها رواية الأكثر الترجيح بأن كلمة أولهن بأن قوله أولهن يحتمل في المعنى ماذا؟ أخراهن أحداهن عفروه ماذا؟ السامنة فصارت المعاني كلها ماذا؟ قلت وعليه يترجح أن التتربي أولا لرواية أولهن وهي الأشهر التي عليها الأكثر وثانيا لأمن قوله أولهن يحتمل جميع المعاني الواردة في الروايات الأخرى يحتمل جميع المعاني الواردة في الروايات الأخرى. طيب نقول فائدة وهي صفة الترتيب وقد ذكر أهل العلم في الترتيب ثلاث صفات الأولى أن يعفر الإناء أولاً ثم يغسل الثانية أن يضع الماء ثم يضع عليه ماذا؟ التراب الثالثة أن يغسل أو أن يخلط الماء بالتراب ثم يدلق به الإناء إيبا إما أن يخلط الماء بالتراب خارجا أو إما أن يضع الماء أولا ثم يضع عليه ماذا التراب أو إما أن يضع التراب أولا ويدلك به ثم يغسل بالماء واضح قلت ولا شك أن تعفيره أولا بالتراب مع غسله هي الصفة الأرجح، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول قوله احنا رجحنا صفة من هذه الصفات الثلاث. في صفة تقول عفرو يعني تبدأ تعفرو بالتراب ثم تغسل به بالماء معه. صفة الثانية تضع الماء ثم إيه تضع التراب بعده. الصفة الثالثة تخلط الماء بالتراب. خارجًا ثم ماذا تدلك لنا؟ الصفة التي تترجح عندي هي دلكه بالتراب أولاً ثم غسله بالماء. لماذا؟ لقوله عفروه. والتعفير لغة لا يكون إلا بالتراب ابتداء. والتعفير لغة لا يكون إلا بالتراب ابتداء. واضح يا طلبة العلم، طيب، قلت وفي رواية علي بن مس ابن مسهر من طريق الأعمش. من طريق الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في نائ أحدكم، فليرقه. يبقى الآن عندنا رواية فيها زيادة الإ Iraq. قال ابن منده تفرد بذكر الإ فيه علي بن مس علي بن مس هر. وهو بالضم أيضا ابن مسهر ثم قال ولا يعرف ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوجه من الوجوه قلت حسن الدار قتني حديث الاراقة وأخرجه ابن حبان في صحيحه ولذا ضعف زيادة العراق أقوام ضعف زيادة العراق أقوام وذلك أولا لم يذكرها أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ كشعبة ثانيا أن عليا وهو ابن مسهر ثقة له غرائب ثقة له غرائب بعدما أضر يعني عميا أو بعدما أضر ثالثا لم يرويها جماعة حسبك أن فيهم شعبة فكيف إذا كانوا تسعة؟ ولذا قال حمزة الكناني غير محفوظة غير محفوظ. يبقى هذه المشكلة الثانية معنا وهي إثبات ماذا زيادة العراق بعد إثبات زيادة التتريب. قلت ولكن الحق ثبوت زيادة الإراقة وذلك للآت أولا هنجيب عن هذه السلاسة أسباب لتضعيف زيادة الإراقة أن أصحاب علي أن أصحاب الأعمش لم يروها، وإنما الذي رواها فقط من أصحابه هو من علي بن مسهر ثانيا أن هذه زيادة زيادة الإراقة رواها علي بن مسهر وعلي هذا ثقة له غرائب بعدما أضر ثالثا أن الأصحاب الكبار من أصحاب الأعمش لم يروها أنسال من أنسال شعبة فكيف إذا كان معه تسعة قلت جوابا الأول وهي مروية لا إحنا كده عدنا الإشكال عدنا السبب إيش كده ها عدنا السبب الآن السبب الأول لم يرويها أصحاب من الأعمش أمثل شعبه الثانيان أنها من رواية علي بن بن مسر السبب الثالث أنها مروية موقوفة على أبي هريح يعني من كلام أبي هريح إبا هذه ثلاثة أسباب لتضعيف ماذا لتضعيف هذه الزيادة نجيب عليها بهذه الأجولة قلت أولا أن علي وهو ابن مسر ثقة والأصل قبول زيادة السقة قلت ثانيا وليست هناك منافى بين رواية علي بن مسهر ابن مسهر وغيره فذكر الإراقة لا ينافي وجوب الغسل أو التتريب أو كذا ثالثا أنها مروية مرفوعة عند ابن عدي من طريق عبد الملك وهو ثقة رابعا وأن روايتها موقوفة من طريق أيوب كما قال شيخ الألباني لأن الراوي قد يرفع الحديث طارة وقد يوقفوا تارة أخر الجواب الرابع وهذه الزيادة لها شاهد ضعيف يعني من حديث علي رضي الله عنه ولكن يرويه الجارود وهو متروك قلت وقوله فليرقه فيه أجوب إراقة هذا الماء وهذا مما يستنبط منه نجاسة الماء للأمر بصبه وهذه مسألة ستات معنا بعد قليل ستأتي معنا المثل، تمام؟ إيه؟ زيادة الثقة، آه. طيب. أنا أعلم نالو. قلت فائدة، وقد روى الكرابيسي، وقد روى الكرابيسي. حديث أبي رير هذا بلفظ وليغسلوا سلاس مرات قال ابن عدي منكر لذا رواية الثلاث هذه رواية منكر وقال الشيخ الألبني حديث لا يصح لا يرفعه غير الكرابسي وهو ممن لا يحتج بحديثه وقال بأن الخطأ من عبد الملك بن أبي سليمان من عبد الملك بن أبي سليمان فقد رفعه والوقف أرجح وثانيا رواه عبد الملك بلفظ سلاس، وإنما هو بلفظ سبع ثالثا، لم يذكر فيه الترتيب، والترتيب سابت. قلت وقد رواه، رواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هرير. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هرير. من أنه يهرق أو يهرق ويغسل سبعا قال الحافظ رحمه الله ورواية من روى عنه ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح يعني الكلام ده عندنا رواية عن أبي هريرة بالثلاث ورواية بماذا؟ بالسبع قال أن رواية السبع ماذا؟ أرجح لماذا؟ لأن فتوى أبي هريرة توافق ماذا؟ توافق روايته اللي هي الحديث ما تنبه الأثر الذي معنا الآن عن أبي هريرة موقوف عن الكرابيسي طريق عبد الملك أنه يروى عن أبي هريرة أنه أمر بغسل الأوان كم سلاسة وعندنا رواية عن أيوب عن ابن سيرين أنه أمر بالغسل كم سبعا يبقى اختلف القول عن أبي هريرة نحن نريد ترجيحا الحافظ قال نرجح رواية السبع لأنها موافقة لماذا لرواية أبي هريرة قال أرجح من رواية من روى عنه أرجح من روى عنه من رواية من روى عنه مخالفتها ثم قال هي أرجح منين من حيث الإسناد من حيث الإسناد ومن حيث النظر قال أما الإسناد فالموافقة فالموافقة وردت من رواية حماد من رواية حماد ابن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال وهذا أصح الأسانيد يعني عن أبي هريض وأما المخالفة وأما المخالفة من رواية عبد الملك وعبد الملك دون من دون أيوب وابن سيرين وحماد في الرواية ثم قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر روايات الحديث قال فلا يبقى فلا يبقى بعد هذا البيان فلا يبقى بعد هذا البيان أدنى شك أدنى شك لدى أي مصنف في كون حديث أبي وريرة في التسليس في كون حديث أبي وريرة في التسليس شازا بل منكرا بل منكرا كما وصفه ابن عدي بل باطلا بل باطلا وعليه فالذي ثبت يقينا موقوفا ومرفوعا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه التسبيع والتتريب والإراقة. التسبيع والتتريب والإراقة. هذه ثلاثة. واضح قلت وعليه بعد جمع روايات يقول الحديث أولا تهور إناء المسر ثانيا إذا ولغ فيه الكلب إذا شرب فيه الكل رابعا إناء أحدكم خامسا الإناء سادسا فليهرقه سابعا أو فليهرقه سابعا وليغسله سبعا سامنا أولهن بالتراب إحداهن بالتراب أخراهن بالتراب عفروه السامنة بالتراب يبقى بهذا يا طلبة العلم انتهى مبحثنا الحديث وسوف ننتقل إلى المبحث اللغوي والمبحث اللغوي مبحث مهم جدا جدا طلبة العلم ثم بعده المبحث الفقهي إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن درسنا طبعا يتوقف إن بيننا ومن المغرب ربع ساعة فنجعل خمس دقائق أو سبع دقائق للسؤال أيضا راحة ثم إن شاء الله تعالى يتوقف درسنا لإمكان إخواننا أن إن شاء الله تعالى يعد الإفطار لكم بإذن الله تبارك وتعالى طيب ذكرت سبعة مرجحات أنا لدفع الاضطراب الوارد في الرواية وهو أولهن إحداهن أخراهن عفروه السامنة أولهن أو إحداهن هذه الروايات ذكرت سبعة مرجحات أو سبعة وجوه سبعة وجوه لدفع الاضطراب فمن يذكر هذه الوجوه السبعة قل اكثر اثنين أولهن الأرجح من حيث المعنى كيف؟ نعم لأن لو جعلنا أولهن لو جعلنا التتريب آخرا الفعل لحتجنا إلى غسلة أخرى ثلاثة رواية إحداهن مبهمة وتفسيرها أولهن أربعة رواية التخير أو على سبيل التخير بين أن تجعلها الأولى أو تجعلها في الوسط شك من الراوي خامسا سادسا بمعنى الغير يعني غير يعني التتريب غير الغسلات التتريب شيء والغسلات شيء عدا أحسنت ما اسمك ها؟ ابن من طيب يا عبيد الله طيب سؤال آخر الذين ردوا رواية فليرقه ردوها بثلاثة وجوه ثلاثة أسباب صحيح ونحن أجبنا عن هذه الأسباب بثلاثة أجوبة أو بأربعة فصار المجموع كم سبعة أيضا صحيح طيب كيف نرد هذا الإشكال يبقى إثبات الإشكال ورده في رواية فلي يرقه. معك السبعة قل بسم الله أنت اسمك معنا اسمك هنا طيب يلا بس ارفع صوتك من رواية علي بن موسى علي ثقة ماذا؟ لا وغرائب اثنين لم يروي الثقات من أصحاب الأعمش أصحاب أمثال شعبة ثلاثة أنها مروية موقوفة على أبي هريم أن عليا ثقة وقبول زيادة الثقة يتعين أن عليا رواها مرفوعا أبي هريم سالسا أو سادسا باعشا يرفع أحيانا من يرفع ويرفع أحيانا ويوقف أحيانا بقي الجواب السابع وهو أهم الجواب لا دعوه دعوه هو الرد سبب الرد إيه؟ طيب ما في منفا صحيح ما اسمك ياسر طيب هذا الخامس معنا اليوم وهو ياسر طيب إن شاء الله تعالى أبشر فإن شاء الله تعالى يتوقف درسنا الآن ما بين الأذان المغرب أو إلى إن شاء الله تعالى صلاة السنة بإذن الله ونلتقي مع المبحث اللغوي والفقه بعد المغرب وإن شاء الله تعالى أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وصل الأم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وبعد إخوة الإسلام فاقول مذكرا إياكم بما ذكرنا به بعض إخواننا في ورقته التي أرسل إلي الآن لأن الغد إن شاء الله تعالى هو أحد أيام الثلاث الخمرية إن شاء الله تعالى فغدا هو أول الأيام القمرية الثلاثة إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء وهي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مذكرا إياكم أيضا بما يشرع من جمع النيات في العمل الواحد من صيام يوم الخميس خاصة لنيتي الأيام القمرية ويوم الخميس وهو يوم مشروع صوم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته كما لا يفوتنا أيضا أن نقول لإخوانكم الذين قاموا على الإفطار ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكلا طعامكم من وصلت عليكم الملائكة وصلى عليكم الملائكة وبعد إخوة الإسلام نحن مع المطلب السادس من مطالب دراستنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه مفرداته وألفاظه وغريب ألفاظه قوله صلى الله عليه وسلم تهور وقوله طهور لم يرد في رواية البخاري وإنما ورد في رواية مسلم وقوله طهور الأشهر بالضم طهور ويقال طهور وإنما الأشهر والأفصح أي الأبلغ هو طهور وطهور هو الفعل وأما الطهور هو الشيء الذي يحصل به التطهير كما نقول سحور هو فعل السحور أما سحور فهو طعام السحور الذي تأكل كما نقول وضوء وهو الفعل من الغسل والمضض والاستنشاق والمسح أما وضوء فهو ماذا؟ فهو الماء، فهو الماء الذي يحصل به ماذا؟ الذي يحصل به التطهير. فأقول طهور وأبلغ بالضم وأشهر، وهو الفعل الذي يحصل به التطهير وطهور وهو الماء. قال النووي رحمه الله جموع أهل اللغة. على أن, على أن الطهور والوضوء يضمني يضمني إذا أريد إذا أريد بهما المصدر إذا أريد بهما المصدر الذي هو الفعل ويفتحاني يعني يقال طهور ووضوء إذا أريد بهما ما يتطهر به ثم قال والمراد ها هنا المصدر يعني الفعل قلت ورواية الطهور هي الأشهر <تصفيق> ورواية الأكثر وثانيا دلالة السياق لقوله فليرقوا وليغسله يعفره هذه أفعال يبا إذن تفسير قوله طهور الإراقة والغسل والفعل والتتريب يبا سياقة الكلام تدل على أنه ماذا على أن المقصود والمراد ها هنا هو الفعل هو فعل التطهير لا ما يتطهر به قلتوا وثالثا لأن المصدر أبلغ في المعنى، لأن المصدر أبلغ في المعنى. لا أسماء المصادر، فأسماء فال مصدر أبلغ من اسم المصدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أُتي جوامع الكلم. قال ابن الأثير الطهور بالضم الفعل وبالفتح الماء قال سباوين الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا ولهذا يجوز في الحديث الفتح والضم الفتح والضم يجوز في الحديث طهور وطهور لكن الأبلغ والأفصح وماذا طهور بثلاثة قرائم أنها رواية الأكثرين والرواية الأشهر ثانيا أن طهور أبلغ لأن طهور هو المصدر والمصدر أبلغ فيه قوة معنى لقوة المبنى وسالسا لسياقة الكلام فسياقة الكلام فيها دلالة على أن المقصود الفعل لا الماء أو لا ما يفعل أو ما يتطهر به واضح قلت ومن قولنا طهور فائدة هنا معي أكثر من فائدة تحت قولنا طهور الفائدة الأولى قوله توهور فيه دلالة على نجاسة لعاب الكلب لأنه صلى الله عليه وسلم قال توهور والتوهور لا يكون إلا لشيء ماذا نجس أو نجس ثانيا أمره في الرواية الثابتة الصحيحة عنها بماذا؟ بإراقة الماء والإراقة هي صب الماء على وجه لا ينتفع به صب الماء على وجه لا ينتفع به أو صب الماء الذي لا ينتفع به ومن هنا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الخمر أريقوها؟ واكسروها أو أهرقوها واكسروها لماذا لأنه لا يجوز الانتفاع به يبقى الفرق بين الإراقة والصب أن الإراقة تكون للشيء الذي لا ينتفع به واضح؟ كما أن الإراقة لغة فيها معنى نجاسا يبقى هذه فائدتان من قولنا إراقة الماء ولذا يقال الرجل يريق الماء يعني إيه؟ يبول، فصارت كلمة العراق فيها معنى النجاسة وفيها معنى الصب بما الصب لما لا ينتفعه، لما لا ينتفع به واضح، وعليه نستفيد من قولنا، فليريقه أن الماء نجس لأنه أمر بصبه وعدم الانتفاع به. ومعلوم أنه لا يجوز إتلاف ماذا؟ إتلاف المال ولا يجوز إهداره فطالما أنه أمر بإتلافي يبقى إذن هو لا ينتفع به وما ينتفع به لا ينتفع به إلا لنجاسته قلت سالسا ولأمره بالغسل في الرواية فليغسله والغسل لا يكون إلا لماذا إلا لشيء نجس رابعا أمره بالتتريب والتتريب هو والتراب هو أحد الطهورين خامسا أمره صلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم بالغسل سبعا وهذه مبالغة في غسل الإناء وفيها دلالة على نجاسة لعابه قلت والقول بنجاسة لعابه يلتقي مع أصل شرعي ما هو الأصل الشرعي هو عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجة يبقى هذا فيه معنى اقتناء الكلب يبقى القول بنجاسة لعابه يلتقي مع القول بنجاسته واضح قلت وهذا القول يكاد يجمع عليه وهو القول بنجاسة لعاب الكلب إلا من قول مالكي بأن لعاب الكلب ليس بنجس واستدل عليه بالأدلة الآتية الأول أن قوله فاغسلوه سبعا إنما هو غسل تعبدي إنما هو غسل تعبدي ليس لعلة التنجيس يبقى صرف الكلام عن المعنى الشرعي وعن معناه إلى أن المقصود من الغسل ها هنا هو التعبد ليس لعلة ثانيا استدلوا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا والجنب ليس نجسا والجنب ليس نجسا ومع ذلك قال فتطهروا يبقى لفظ الطهور اي أحدكم لا تدل على الايه على النجاسه لانه استعملها مع غير الايه مع غير النجاسه وان كنتم ايه جنبا فتطهروا ثالثا أن الله تعالى أذن في صيد الكلب وصيد الكلب لا ينفك عن ماذا؟ عن أنه يقبض بأسنانه أو يفترس الفريسة بأسنانه فيصيب الفريسة من لعابه هذا دليل قوي لا دليل قوي ليه بتقول لا هذا دليل قوي فعلاً قل قالوا رابعا ولا خامسا ها رابعا قالوا بأن الكلاب مأزون في أكلها هذا مذهب مالك وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أجيز لحم الكلاب وهمهم من جواز أقل الكل وطالما يجوز أكله إبا أبعاده طاهرة الدليل الخامس عند المالكية قولهم بأن الكلاب كانت تدخل المسجد النبوي وكانت تبول وما كانوا يرشون شيء على بولها يبه هذه خمسة أدلة للمالكية على أن لعاب الكلب ليس بنجس في مقابلها خمسة أدلة للجمهور على أن لعاب الكلب نجس أما أدلة الجمهور الخمسة فمن يعدها لي عداً ترى أنت أولى واحد بالجواب أيها المتعجل للسؤال أنت أيها الناظر وراك، أعطني خمسة وجوه من هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب أنا ما أريد بسمات أنا أريد كلمات حججاً وبينات دع البسمات هذه ليوم الكرنيش أجب يا رجل آه فين هنا الجواب الأمر بالغسل هذا خلاف حديث سيدة عيشة في من أرسل ورقة الآن حديث سيدة عيشة قالت كنت أرسله حكاية فعل وحكاية الفعل لا تدل على ماذا على وجوب الغسل لكن الذي معنا هنا أمر يبقى الفرق بين غسل السيدة عائشة المني أنه حكاية فعل. لكن الغسل ها هنا هو ماذا هو أمر فطالما أمر بالغسل يبقى إذن هو نجس اثنين انا أقول لك لماذا سألتك أنت على وجه لأنك متعجل السؤال في رأسك صحيح فأذهب السؤال ما يجب أن تسمع من الجواب ولذلك أنا أنصحك اكتب سؤالك في ورقة معك ولا تتعجل يا ابني شوف ماذا قال الخضر لموسى قال ماذا إنك لم تستطيع معي صبرا لأن الصبر وعاء العلم فصرت تتعجل ما في رأسك حتى ضيعت ماذا ما ليس في رأسك اجمع بين الحسنين واصبر فلا تغلبك عجلة الشباب على ما تريدنا العلم. من يعطيني خمسة جناز ووجه جديدا طبعا أنت صاحب القميص الأبيض. يلا لا على الشرط. ارفع صوتك أنت لازم أنت شابًا يعني. طهور والطهور لا يكون إلى لشيء ناجس. اثنين. مش قوله بقى قوله. ماذا؟ الإراق فليرخه الأمر بالإراق قرينا أو دليل على النجاسة فنعم فليغسله هذا أمر وجوب أربعة أربعة تتريب خمسة سبعا والتتريب وطهور هذه مبالغة ولذلك سنخرج بقاعدة الآن إن النجاسات ليست درجة واحدة إنما النجاسات متفاوتة فهناك نجاسات مغلظة ونجاسات مخففة إذا هذه خمسة أدلة في مقابل خمسة أدلة طيب ما اسمك أنت يا رجل عبد الله رضوان؟ ما شاء الله طيب يا ردوان نجيب على أدلة المالكية بالأجوبة الآتية الأول أن قوله وإن كنتم جنوبا أو استغفر الله أن الغسل تعبدي هذا مردود إذ الأحكام الشرعية معقولة المعنى والمعنى قد دل هنا على نجاسة لعاب الكل وإلا لما أمر وإلا لما أمر صلى الله عليه وسلم بالتطهير والغسل والتتريب فهذه المبالغة هذه المبالغة في تطهير الإناء لا يمكن أن تكون لماذا لمجرد التعبد وفقط أو لعلة التعبد ثانيا أما قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهر فأصل التطهير في اللغة والشرع أنه للشيء النجس وأكثر ما وردت, ما وردت كلمة التطهير في لغة الشرع وردت بمعنى ماذا تطهير النجاسات؟ كما قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وكما قال طهور إناء أحدكم لفظة الطهارة إنما أكثر ما وردت في, في لغة الشرع تطهيرا لماذا؟ للنجسة صحيح؟ أما قولوا وإن كنتم جنبا فالطهروا فالطهارة المقصودة هنا هي طهارة القلوب بامتثال أمر الله تعالى سالسا أما قولهم الكلب يؤكل فهذا فيه نظر والصريح والصواب والراجح تحريم أقل الكلاب لأنه من الجوارح ولأنه من السباع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع والكلب من السباع فعلا ودي معجزة نبوية لما لما دعا على رجل قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك ففي الرواية أن الذي أكله ماذا أسد سبع فدفاء طبعا معجزة نبوية في معرفة علم علم الحيوان والكلب من الطائفة السبعية معروفة طيب نقول رابعا وأما صيد الكلب وإنما يجاب عنه بأن حديثنا في الولوغ والولوغ لا يكون إلا في شيء مائع كما سيأتي بيان معنى الولوغ لغة الولوغ لا يكون إلا في شيء مائع قلت خامسا أما دخول الكلاب المسجد النبوي فلا تعلق له بنجاسة لعاب الكلب من قريب أو بعيد لأن النزاع في نجاسة لعابه وليس في نجاسة ماذا بدني والراجح طهارة بدني يبا هذه خمسة وجوه بها نجيب على أدلة المالكية بل قلت إن القول بنجاسة لعاب الكلب ينصره ما يأتي أولا المبالغة في مسألة تطهير لعابه والمبالغة جاءت من ماذا واحد من قوله طهور جاء بالمصدر والمصدر فيه قوة ماذا معنى لقوة المبنى ثانيا أنه أمر بغسله سبع غسلات ثالثا أنه جمع له الطهورين رابعا أنه أمر بإراقة الماء ولو كان كثيرا خامسا ناهي الشرع عن اقتناء الكلب إلا لحاجة إبهذا كله ينصر القول بنجاسة لعاب الكلب خلافا للمالكية الذين قالوا بتهارتي نعم لا ما فيش فرق بين لعاب هذا ولعاب هذا مناط الحكم في اللعاب وهذه المسألة ستفتح علينا بابا بعد ذلك لني سيلزم من قولك هذا أنه إذا ولغ فيه الكلب المقتنى لا يغسل وإذا ولغ فيه الكلب الغير مقتنى يغسل وهذا قول لبعض إمة العلم فنحن ما نريد أن نؤصل أصلا فنفرق بين الكلب الذي يجوز اقتناؤه في الحكم والكلب الذي لا يجوزه اختناءه لأن لو فرقنا بينهما في مسألة النجاسة سنلتزم هذا التفريق في مسائل الباب والذي أرى أنه لا فرق تدين مسألة بقى يعني تقدر تقول النظر الصحيح يمكن أن نقول هذا قلت والنظر الصحيح لأنه معلوم أن الكلب هو الحيوان الوحيد يكاد يكون حيوان وحيد الذي ينظف ذبره بلسانه فهذا أقوى في تأكيد نجاسة لعابه لأن الذي يكون في لعابه مصدره ماذا مصدره محل النجس وهو الذبر ومن النظر الصحيح كذلك جزم الطبي. بالضرر البالغ من لعاب الكلب فهذا وجه آخر ينصر القول بنجاسة لعاب الكلب وهو النظر الصحيح قلت فائدة هذه الفائدة رقم كم السالسة فائدة الأولى نجاسة لعاب كلب، فائدة الثانية هو الجواب عن المالكية الفائدة الثالثة وأن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة طب من يعطيني خمسة وجوه لإفادة أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة شفاك الله وعفاه في طالب هنا اسمه محمد عباس هاتفه موجود مع الأستاذ عنه هاتف الطالب محمد عباس لدي أنا طيب نقول الآن يا طلبة العلم لكن أنا أريد وجها جديدا ما أجبتني أنت اليوم صحيح؟ يلا قل نعم الأمر بغسله سبع مرات ولا يوجد في تطهير النجاسات غسل بهذه التعدد إلا في غسل ماذا؟ لعاب الكل يعني لم يرد في الشرع مبالغة في الغسل إلى سبع مرات إلا في لعاب الكلب بما دل على ماذا على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة غليظة اثنين قوله طور. طب ماذا في قوله طور؟ هات فائدة لغوية هنا طور هذا ايش مصدر فجاء بالمصدر يعني شوف ما قال شي يطهر الإناءة لو جاء بالفعل الفعل خلاف المصدر ان خل بالك فيه فائدة هنا وهو التفريق البلاغي فرق اللغوي بين المصدر واسم المصدر والفعل المصدر أبلغ لأنه أقوى فيه قوة مبنى ففيه قوتين معنى واضح ففيه قوة معنى وأسماء المصادر أيضا فيها قوة معنى لكن الفعل ما فيه قوة المعنى لإن فيه تقطع وتجدد واستمرار لذلك الأسماء في اللغة العربية تفيد السبات والدوام والأفعال لا تفيد السبات والدوام نما تفيد الزمنية والتقطع والتجدد زي شوف المرأة قالت ليوسف إلا أن يزجن يعني فترة زمنية يسجن جابت فعل المضارع لكن هو قال لها ربي السجن قبلها اسم المكان يعني يقولها لو كان سجنا أبديا فلن أجيبك إلى ما تطلبين يا امرأة ولكن هي أجابت الفعل ليه قالت لعله إذا سجن فترة زمنية وزاق مرارة السجن ها فلعله يأتيني طائعا مرغما تمام، فاستخدمت معها هنا التغ... الترهيب سلاح الترهيب فيوسف أعجزها وقال لها رب السجن أحب إليه فقال بل فقوله طهور هنا جاء المصدر المصدر في قوته معنى يبقى أبلغ وأقوى ثالثا أمره بالتتريب رابعا الإراقة حتى ولو كان الماء خزير فأمره بالإراق يدل على النجاس خامسا لا لا في الحديث نجمع له بين الطهورين ولا يكاد يوجد جمع بين الطهورين في في تطهير نجاسة من النجاسات لا أمنعك حقا اسمك انت عمال طيب يا عمال أقول والجواب آهنا بأن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ أو طلب المبالغة في تطهيره من وجوه الأول أمره بإراقة الماء مهما كان الثاني قوله طهور ولم يقل تطهير أو لم يقل يطهره والمصدر أبلغ أقوى <تصفيق> ثالثا أنه جمع له الطهورين الماء والتراب رابعا أمره بالغسل سبعا ولا يكاد يوجد في تطهير نجاسة هذا كم؟ ها؟ خامسا أمر بذات الترتيب أيضا من قوله عفرو وفي قوله عفرو أيضا مبالغة لأن كلمة عفرو لغة الدلك ففيها مبالغة في تطهيره واضح ولا تنسى التشديد الذي في حرف الفاء ففي أيضا نفس المعنى قلت المسألة الرابعة وأن النجاسات ليست درجة واحدة يستفاد من الحديث أن النجاسات ليست درجة واحدة قلت مثال ما بالغ صلى الله عليه وسلم أو ما شدد وأكد في طهارة لعاب الكلب ومثلي أيضا دم الحير ومثلي أيضا دم الحير فإنه أمر في دم الحير أولا بحته ثم بقرصه بالماء ثم بغسله ووصف القرآن له بأنه ماذا؟ أذى وقوله تعالى حتى يطهرن في القراءة الثانية وقوله تعالى في القراءة أيضا فإذا تطهرنا هذه كلها مبالغة في تطهيره وكذا أيضا ما كان من سنة النساء وهذه سنة ضائعة عندنا، وهي اتخاذ النساء لسياب خاصة للحيضة. هذه سنة عزيزة أن المرأة إذا حاضت اتخذت ثياباً خاصة لماذا؟ للحيضة غير السياب ماذا؟ مهنتها وبيتها. لماذا؟ لأن هذه الثياب لا يمفك الأمر أن حملها ماذا؟ أن حملها الأزه. من رائحة الحيض من دم الحيض من كذا وهذه مبالغة في ماذا في اجتناب هذا الدم ومبالغة في تطهير بما يدل على نطارته على أن نجاسته ماذا مغلظة قلت ومثال النجاس المخفف بول الغلام لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بماذا برشه أو نضحه قلت فائدا خلافا لمن قال بطهارة بول الغلام وإنما الحق نجاسته طب لماذا أولا عندك سلاسة أدلة أنت اسمك معنا معك سلاسة أدلة أنت طب قلها أنه بول والأصل في البول النجاس سن ها نسيت <تصفيق> لا لا أنت أجبت الجواب الأول فهذا جواب حسن يلا يا ولخي أحسنت لأنه أمر بتطهيري لأنه قال يرش ويغسل والرش نوع من أنواع التطهير بدليل أن مزي يطهر بماذا بنضح الثوبي منه ثالثا ثالثاً معك الجواب السؤول لا لا لا نعم أنه ما هذا ما قاله الرجل مش فرق هذا ما فرق دلالة الاختران أنه قرن بينه وبين بول الجارية وإن فرق بينهما في صفة التطهير لكنه جمع بينهما في وجوب التطهير قلت ثلاثة أدلة. أما الأول لأنه بول والبول نجس بالاتفاق وإخراجه وإخراج أي وإخراج أي بول من هذا العموم لابد من الدليل. اثنين لأنه أمر برشه صلى الله عليه وسلم والرش. صورة من صور التطهير والتطهير لا يكون إلا لشيء نجس سالسا دلالة الإختران لأنه جمع بينه وبين ماذا وبين مولي الجارية بما يدل على نجاسته طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب إذا ولغاء الكلب عذرا ولغاء هكذا بالتحريف أما ضبطه ولغاء قيل أن هذا شذوذ لغوي وإنما الصواب ولغاء بالفتح ولغاء بالتحريف هو شرب السباعي إذن لا يقال ولغ إلا لماذا للسباع شرب السباع ولذا وقع في بعض روايات إذا شرب الكلب قلت وإنما ولغ أعم من الشرب إذ ولغ لغة تشمل الشرب وعدم الشرب قال مكي قال بالك من الفوائد هذه ممجد إذا كان غير مائع قيل لعقه ولحسه إذا لا يقال ولغ إلا فين؟ في المائعات إذا وضع لسانه في مائع يقال ولغ لكن لو أنه وضعه في جامد في صلب يقال لا عقوئه ولا حسان صحيح؟ وزاد بعضهم قال شرب أم لم يشعر يبا لا يلزم في الولوغ أن يشعر وعليه تكون رواية شرب من باب تفسير الشيء ببعض أفراده من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، لإن لا يلزم من ولغ أن يكون قد شرب لكن يلزم من ولغة التحريك المائع واضح قلت ولكن في قوله ولغ أو شرب فائدة ما هي الفائدة أن الحكم لا يشمل الأواني الفارغة. يعني لو أن الكلب لعق بلسانه ناءا فارغا لا يلزم غسله كم سبع مرات لأن هذا لا يسمى إيه ولوغا يبقى أولا قولنا شرب لإفادة أن الحكم لا يشمل الأوان فارغا وسانيا ولا يشمل الأوان التي ليس فيها مائعات ولا يشمل الأوان التي ليس فيها ماذا مائعات ولذا جاء تفسير الألوغ بماذا؟ بالشر إفادت أن الحكم لا يشمل ماذا؟ الأواني الفارغة لأن ما في شربها هنا ولا يلزم الأواني التي ليس فيها مائعات لأن لا ولوغها هنا واضح؟ قلت ولذا خص الحكم بالأواني لقولي في إناء حاتكم لأنه في غير الأواني لا يسميه لا يسمى شربا ولا ولوغاً في غير الأواني يسمى لا قن أو لحسن ولذا قيل لغة ولا غا يلغ والغن ولغ يلغو والغن أو لغته يعني ثقيته أو لغته لغة يعني ثقيت واضح وفي قوله ذا ولغة قيل للماضي والمستقبل طبيفادة للماضي والمستقبل كأن حكمة كأن حكمة غسله لا يسقط بالزمان كأن حكم غسل لا يسقط بالزمان قال ابن الأعرابي رحمه الله الولوخ في الكلاب والسباع كلها أن يدخل لسانه في مائع فيحركه ولا يقال ولغا ولا يقال ولغا بشيء من جوارحه غير اللسان يعني لو مس برجله أو بيده شيئا لا يقال إيه ولغا واضح قلت لأن الكلب والهر يشربان بألسنتهما ولذا يقال لحس الكلب الإناء يعني إذا كان فارغا لحس الكلب الإناء إذا كان فارغا أما إذا كان فيه شيء قيل ولغا وعليه فلفظة الولوغ كالآت أولا لا تكون إلا في مائع الولوغ لا يكون إلا في ماء اثنين الولوغ خاص بالأواني ثلاثة الولوغ خاص بالعاب الكلب أو باللسان أربعة الولوغ لا يشمل الشربة خمسة الولوغ لا يكون إلا في مائع الولوغ لا يكون إلا في مائع يبه هذه خمسة أشياء مستفادة لغة من كلمة اللوغ، وعليها تمبن هذه الفقهيات التي سنذكرها إن شاء تعالى عقيب العشاء، ولكن عقيب الأذان، ولكن لن أطيل عقيب الأذان، فهي عشر دقائق فقط حتى لا أؤخر، يعني النساء خاصة، وقد جاءتني شكوى من التأخير، فما أحب أن أشقاء عليهن، والله تعالى الموفق المستعان. قلت وعليه اختصاص الحكم بالمائعات فلو لعق الكلب بلسانه شيئا جامدا فلا يلزم فيه تسبيع ولا تتريب بل ولا سكب أو إرادة أو إراقة سكب ثانيا اختصاص الحكم بالأواني فلو لعق الكلب بلسانه شيئا أو لحسه فلا يلزم التسبيع فيه ولا التتريب ثالثا اختصاص الحكم بلعاب الكلب فلو أن بدن الكلب لامس شيئا فإنه لا ينجس رابعاً، بدن الكلب على أرجح الأقوال طاهر، لأنه متخص اللعاب ذكره خرج ما سواه من حكم النجاسة، وعليه فبدن الكلب طاهر للأدلة الآتية، الأول، الأصل في الأشياء الطهارة. الثاني إذن النبي صلى الله عليه وسلم باقتناء الكلب للصيد أو الماشية أو الحرس ولا ينفك الأمر عن ماذا عن ملامسته ثالثا إذن الشارع بصيد الكلب وتعليمه ولا ينفك الأمر عن معاملته رابعا تقييد النبي عليه الصلاة والسلام النجاسة بالولوغ والأواني والإراقة وأمره بالإراقة خامسا أن الكلاب كانت تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما أمر بتنجيس مكانها صلى الله عليه وسلم فما أمر بتطهير مكانها سادساً إن عدام الدليل على نجاسة الكلاب. يبا هذه ستة أذلة على طهارة بدن الكل قلت سابعا ولما خص اللعاب ذكرا بالنجاسة خرج بدنه خرج بدنه بدلالة اللزوم. لأن النص على شيء هو عدم نص على غيره يبا هذه سبعة أذلة صحيح قلت إشكال ودفع ومن قال بنجاسة بدن الكلب بالقياس لأنه متى كان لعابه نجسا كان بدنه نجسا لأن اللعاب هو أشرف ما في أشرف ما في بدنه فمه وريقه صحيح؟ فكيف يكون بدنه طاهرا يبقى هذا دليل قياسي على نجاسة ماذا بدن الكل وبهذا الإشكال سأختم درس الليلة ولكن من يجيبني على هذا الإشكال لكن أمسك أمسك, أمسك شوي شوي نحن معنا الآن سبعة أسماء صحيح صاحب هذا الجواب هو صاحب الجائزة طبعا ولا يقول قال أنت ذهبت بحقنا نحن السبعة صحيح قلنا لا لا من الذي يقرر الجائزة لمن أم أنها لغيره أنت أم أنا؟ صحيح أنا الذي يقررها وعندي أن هذا الجواب هو أقوى لماذا لأن أصحاب الأسئلة السبعة هؤلاء ستة منهم أجابوا عن أسئلة هذه الأسئلة سبق ماذا سبق الجواب عنها في الدرس صحيح فيكون جوابه وإن كان جوابا لكنه من عندي صحيح بضاعته ردت إلي واضح لكن أنا أسأل الآن عن جواب من عندك إلا الأخير وهو عماد الذي أجاب بجواب من عنده لأنه ذكر لي ثلاثة أشياء هي من عندي ولكن اسمع، أنا أريد سبعة أجوبة للجواب عن هذا القياس عشان نختمه بسبعية فيكون درسنا فليغسله سبعا فيكون الجواب سبعا وهذه السبعية موافقة ما هي مقصودة والله وطالما تحدث لي أبدا في الدروس أحيانا تكون فائدة الدرس ربعية خماسية ثلاثية أما اليوم فهي سبعية من يجيبني على هذا القياس بسبعية خاصة أننا ذكرت لكم من قبل في درسنا هذا خمسة وجوه لإفساد القياس فعندك هذه الخمسة تضيف علي فائدتي معك السبعة ما أظن ما أظن معك السبعة احسم رأيك احسم رأيك معك السبعة طيب نسمع الجواب ولكن قم هذه سنة في مجالس الشيخ ابن عسيمين ارفع بقى صوتك وأسمع الناس الأول يا رجل احنا بنجاوب على القياس وجوه طرد القياس ايه هي عند الوصليين انت الان ما اجبتني على القياس كانك ستعيد ما قلت هنا من الاذلة السبعة على طهارة بدل الكل وما احتاج منك هذا وقد ذكرناه لا ابا اجلس من معه السبعة لكن اريد وجها جديدا ما يكون قد اجاب هذا اليوم معك السبعة طب يلا قم وهو مؤفي قياسه قياس فاسد لأنه في مقابل نص طب فين النص طب ماشي صار ضامن الثاني أين المفارقة بين المقيس والمقيس عليه يبقى تقول إن في تخصيص للعاب والأواني بدليل الحديث ولا يجوز الخياس على مخصوص لأنه فعلا غلظ في مسألة نجاسة الكلب جدا بما يدل على أنه مخصوص نجاسة لعابه أقصد لأنه قال طهور يغسل سبعا دهن بالتراب، فليرقه يعني الماء جمع له الطهورين هذه خمسة وجول التخصيص سالسا يا حسنان تجلسا نعم اجلس اجلس استرح استرح ها قول يا محمد مسائل النجاسات مسائل تعبدية ما ينفع تقيس عليها بدليل دم الحيذ ودم الاستحاضة مخرجه ما ايه واحد ولكن دم الاستحاضة طاهر ودم الحيذ ماذا نجس مع اتحادي ما في المحل لأن مسائل النجاسات مسائل تعبدية والتعبدات والمسائل العبادات لا ينفع فيها القياس اثنين لما خص اللعاب من دون الجسد دل على مفارقته سائر الجسد لأنه قال تهو ريناي أحدكم إذا ولغ في الكل يبقى هذا قياس على مخصوص والقياس على مخصوص لا يجوز أصوليا بدليل النبي عليه الصلاة والسلام خص بأحكام كمثل أنه يواصل الصيام فلا جوز لأحدنا أن يقول أنا أقيس نفسي على الرسول عليه الصلاة والسلام فأواصل الصيام هذا باطل ثالثا متكوّن هذا سؤال جيد في مفارقة بين لعاب الكلب وبدن الكلب اللعاب متجدد لكن البدن غير متجدد فأنت تقيس على شيء هذا الشيء بينه و بين المقيس و عليه بينهما مفارقة واختلاف اختلاف رابعا لا لا لا ممكن هذا فعلا جاي؟ انه ممكن الجسد الواحد يكون بعض محلي فيه نجاسة وبعض محل ما فيه نجاسة زي المرأة محل الحيضة نجس يسألونك عن المحيض قل هو إيه هو اذى لكن بدنا ليس بنجس بدليل انه قال حيضتك ليست فين في يدك هذا الجواب الرابع الجواب الخامس لا الى دي لا ها غير معي كويس كده كويس فين العلة الجامعة أصلا ما في علة جامعة وخا... وسابعا لإني في لعاب الكلب معنى خاص أن مصدر نجاسة لعاب الكلب أنه نظف ذبره بإيه بلسانه فكانت نجاسته في الأصل راجع إلى ماذا إلى نجاسة محله هو في الشرع أصلا محله لماذا للنجاسة والدبر نعم طيب ماشي, ماشي نقول وفهذا القياس فاسد الاعتبار من وجوه الأول لأنه قياس في مقابل نص، وإذا حضر النزر بطل، إذا حضر الأسر بطل النزر، والاجتهاد مع نص. ثانيا لأنه قياس على مخصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خص لعاب الكلب ذكرا، وخصه تطهيرا. ثالثا، أنه قياس في أمر تعبدي. إذ النجاسات مبناها على التعبد ولا يعلم لها علّة والقياس على الأمور التعبدية لا يشرع. أرابعا أنه قياس مع الفارق لمفارقة اللعاب بدن الكلب فبدنه ليس متجددا كاللعاب فلا يكون حكمهما واحدا فلا يكون حكمهما واحدا خامسا وهذا قياس فاسد الاعتبار بالنظر لأن مصدر نجاسة لعاب الكل هو ما يفعله من تطهير ذبره بلسانه أو من تنظيف ذبره بلسانه فكانت نجاسته راجع إلى نجاسة ذبره. سادسا وهذا قياس فاسد الاعتبار لتفريق الشرعي بين محل النجاسة وسائر البدن كما في أمر الحائب من التفريق بين محل النجاسة وبين سائر البدن سابعا وهو قياس فاسد الاعتبار لعدم وجود علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه فهذه سبعة وجوه لفساد هذا القياس وبهذه المسألة نختم درسنا هذه الليلة طيب إن شاء الله حتى ترد الجائزة على إخوانكم الذين أجابوا معنا هذا اليوم هم سبعة أجيب على سؤال واحد فقط حتى تعد الجائزة لهم لا تتعجل المسائل في أحكام الكلاب لأن هذه المسائل ستأتي معنا إن شاء تعالى تباعا ولعله طبعا درس الغد يكون إن شاء تعالى درسا بإذن الله تعالى في أحكام الكلاب كاملا وذلك إن شاء الله تعالى تحت هذا الحديث شرحا هل الأكل خاص بالصائمين فقط يعني الأكل داخل المسجد لا طبعا ليس خاصا بالصائمين وإنما إن شاء الله تعالى هي دعوة عامة وهم القوم لا يشقى بهم مفطرهم فلا بأس إن شاء الله تعالى هل زل عقل كلبه شيئا قامدا؟ يلزم إجاء إزالة الشيء القامد الذي لامسه أقول هذه مسألة خلاف وقد أفاد بعض العلم أن هذا يشرع استحبابا لا وجوبا يشرع استحبابا لا وجوب. كتبتهم شي لست طيب يلا بس بسرعة بسرعة أنا ما معي أسنى أولا هل إذا كان الماء أكثر من قلتين ولغ فيه الكلب هل ينجس الجواب لا ينجس لعموم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبس ولذا الحديث خاص بالأواني والظن بالأواني أنها ماذا أنها لا تحمل أكثر من قلتين من الماء ولذا اعتبروا هذا الحديث دليلا على نجاسة الماء الذي لاقته نجاسة إذا كان الماء قليلا أما إذا كان ماءا كثيرا فإنه لا يحمل النجاسة على الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى من أدلة المالكية أن كل حي طاهر فعليه يلزم من هذا القول بتهارة لعاب الكل أقول أولا هذه القاعدة الشزحين والقواعد الفقهية والأصولية ليست قواعد كلية إنما هي قواعد أغلبية وعليه فقاعدة أن كل حي طاهر هذه القاعدة منقوضة بقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب ما حكم بول البهيمة في الماء الراكد طبعا لا يشرع لأنه إذا نهى عن بول الإنسان نهى عن بول غيره والأصل عدم التفريق بين بول وبول فعليه لا يشرع يلا يا الله. ما هي أدلة فساد القياس بين لعاب الكلب وجسده آه يعني هو يقول من فساد القياس أن لعابه مائع وأن جسده جامد يعني هذا ممكن إن شاء الله هذه السبعة أجوبة طيب يلا وزي أحمد ورقة واحدة منه بسم الله ضيقت علينا أنت برك فين محمد ابن أبي بكر طيب أنت صاحب الجائزة هذا اليوم فضل طيب وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نلتقي في الغد إن شاء الله تعالى وبإذن الله أكون معكم في صلاة العصر وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم